ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم ل معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد من